مشتاق لحب زمان والله بتعدي واشوفها يوم بيحلى اللي بعدك دول فترة حياتي. دي جاي خالد لولو ريماكس مش ناقص المزيت زيك لما انا يا اللي لها خلص السلام ومش خالصانا تدخل محتاج حدودة. وده كل لما بخفش يا اخويا لو اتقل بالي بشرة واتزاعد ودرع ولا يوم بيتلاواء هتعيش ضيبت شفتي شاوية عيشة ما بعدك انا عيشة لفيت الحبي جو ونفختهم في الهواء بطريق الفرح بامكتر انا كل ما بفرح بطرزر انا من كترق رحي بطرزر انا من كترق رحي بطرزر لما كنت قلوب بس ولما و احترموني ادو على المشاكل اكبروني وقلب ده مات واتحل اتعادي العصفات فاجئ احمد ابو ساندي رجل كذا وسند صلاح في الاميره وفصل ملاش مرتجع احمد صالح عسل جيبه وغرتين مشديد حلو احنا فوق طبنا يحدينا والماضي هنا بنديله انا في الحكي في بالي بذنب بس مش مفتر وابيض ولا برفع عمتي على صاحبي سبا اصح مهم يا صاحبي ده حالك من حالي لو في قلبك حاجة اسال ولا طلع كلمه تقولها لي ولو هعوم في الدم وان وبنت عنا عليا وفلوس بجمع بشري ومكلمت كده كل شوية والغريب بعمل مني لما الفلوس لها وطاره وكل الصحاب راح وطاره ومكان كان ده قاله دواره ما بقس حد بذورني انا يا مع الهلس راح مصاري برجع لي والا ومستاني ورمت عالصحاب انظاري فلقيت الكل بيعني ومع احنا كنا يوماتي على ديد أصحى وبالعسل لو غبت ما يسأل عني. في <متصفيق> الدنيا عش حياته أما الفقير فقطر طول الأشبال أتمن كل فطر واللي خوّت بأو دع حب بزمن والله بتعد وشوف يومي اللي بعد كل فترة. جم غربي ولا شرق <تصفيق> الصبح هرفع عيونها لما سيبنا بعض عن ثنا لا ذكريات مش بنساها حتى لا افرح ولا ودماغي كيف يا بقوانا مش عارف ازايا امشي دي اللي <سؤال> بحاكو ده مفكر حامشي انا قلب على الوش الوحش مش هيبقى عندي جادر والحالة مش مظبوطة يا زميلي الناس في المصلحة بنا ديني كتر التفكينة انا مش عارف انا من تفكيري ايام متشابه وبالكرب تدخل دافعة تطلع مديو اتحول انا للمجنون مش هامشي وانا ضميني الناس طمعان انتفلسنا وقت المصلحة بس يتعودنا من كتر <تصفيق> طب <تصفيق> انا كبرت وما حدش عارف في العين الناس وحشه زي ما انها تلقع والصالح اللي هي العون المهلك جننها يلا بعدت تخيل غلب انا ما شفت الزيانه انا haruh waraki lawal man ya sibik mish masmoum تبص أنذار رجولاتي تُعتصح و بعدوا لعيبك بليل السعما في الترتيب يا بي الأولة أنذار صاحي عن الأمراض أحلى نجمة في مجرة و أحمد صالح شبل العيدة كل يوم على الأول يا أحلى لحنا الأفضل من يوم نجت باسم الميسر ترتحم جد محمود الخلو والبابا يسمو أدمو ما احمد بقلص شبح ال بيها محبوب في العسبه وارضيها وسلم شعبا كنج زمانه ذب الاخصم ينهيها وعصم صص قنوان البي وخالد بلوخصمه فريسه وياسر ابو جيكا دان اداره وعبدو الالم الجيزه وعبدو الالم الجيزه